يعني جبريل عليه السلام معهم فيها اي في ليله القدر باذن ربهم من كل امر اي بكل امر من الخير والبركه كقوله يحفظونه من امر الله اي بامر الله سلام هي حتى مطلع الفجر قال عطاء يريد سلام على اولياء الله واهل طاعته قال الشعبي هو تسليم الملائكه ليله القدر على اهل المساجد